أما بعد فإن العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطلب من قاض من قضاة واسط وسميت بعد بالعقيدة الواسطية هذه العقيدة من أجمع ما كتب أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة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 والتمثيل ذكر مماثل للشيء وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل لأن تكيف ذكر كيفية غير مطرونة بمماثل ثم أن تقول حينئذ هذا القلم مثل هذا القلم مثل أن تقول هذا القلم مثل هذا القلم لأنك ذكرت شيئا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة ويقولون إن الله عز وجل له حياة وليست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 الأذلة السمعية تنقسم إلى قسمين خبر وطلب فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء الآية فيها نفي صريح للتمثيل وقوله تعالى هل تعلم له سميا فهذا انشاء شاء كما ترى استفهام لكنه بمعنى الخبر لأنه استفهام بمعنى النفي أو كما يقولون عن البلاغيين هذا استفهام استنكاري الغرض البلاغي منه النفي هل تعلم له سمية؟ فتقول أنت لا أعلم هل تعلم له سمية؟ لا أعلم فهو بمعنى النفي وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هذه كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية وأما الطلب فقال الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا أي مبراء مماثلين وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبرة عصى الأمر ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه وقال نعيم بن حماد الفزعي الشيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بقمته فقد كفر وهذا الأثر النعيم رحمه الله صححه الشيخ ناصر في مختصر العلوم وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السن وذلك لأن من قال ذلك وأثبت هذا التشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه جمع بين التكذيب بالخبر وبين عصيان القلب بين التكذيب بالخبر وعصيان القلب الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من هجوم لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال. ولو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل وجود لكان كافية ذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي وجود المخلوق حادث ممكن مسبوق بالعدم ملحوق بالفناء فلا يمكن أن يقال حين إذن إنهما متماثلان وتجد أيضا التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأفعال. الله عز وجل يسمع كل صوت مهما خفي ومهما بعد وأما الإنسان وأما المخلوق فسمعه سمعه وأما سمع الخالق فقد وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا وذكره الإمام أحمد مخرجا إياه في المسند والنسائي وابن ماجع والحاكم وأبو يعلى والطبري وهو حديث صحيح فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه لا يقفى علي بعض حديثها ولكن الله تبارك وتعالى سمع مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم في شكاتها من زوجها سمعها الله تبارك وتعالى من فوق عرشه فلا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعه أيضا من الوجوه العقلية التي تنفي التماثل بين الخالق والمخلوق أن ما تبارك وتعالى مباين للخلق بذاته ومعلوم أن الصفات تابعة للذوات فلابد أن يكون التباين وارتعا أيضا في صفاته عز وجل ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق وأيضا أنت تشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات يختلف الناس في صفاتهم هذا قوي البصر وهذا ضعيفه وهذا له بصر وهذا له بصر ويقال هذا مبصر وهذا مبصر والخلاف والاختلاف واقع على تفاوت على تفاوت كبير وكذلك هذا قوي البدن وهذا ضعيفه هذا ذكر وهذه أنف صفات مختلفات حتى في الجنس الواحد من المخلوقات، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ يكون التباين فيها أظهر. قال الشيف الشارح رحمه الله تعالى، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو إن لي يدا كيد الذرة وهي النملة الدقيقة، أو إن لي يدا كيد الهري. فعندنا الآن إنسان. وجمل وذرة وهر كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها يد متفقة في الاسم بين هذه المخلوقات ومع ذلك التفاوت الواقع بين اليد واليد واليد واليد في هذه الأربعة المذكورة تفاوت يلحظه كل عاقل بل يوقن به كل عاقل والاسم واحد فالتفاوت بين المخلوقات على هذا ولا يأخذ تماثل وإن اتحد الاسم الذي يطلق على المسميات المتباينة فكيف بالخالق جل وعلا فكيف بالخالق العظيم وأيضا يمكن أن تقول هناك دليل فطري على نفي التماثل بين الخالق والمخلوق لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقنا عرف صارقا بين الخالق والمخلوق هذا معلوم فطرة وعليها هذه الأدلة العقلية وكذلك الأدلة السمعية فعندنا خلاثة أنواع من الأدلة لنفي التماثل بين الخالق والمخلوق دليل الفطرة فما من أحد إلا هو يعلم فطرة أنه لا يمكن أن يكون هناك تماثل بين الخالق والمخلوق بدون أن يعلمه أحد فطر المخلوق على أن يعرف أن ثمة تبالنا بين الخالق والمخلوق هذا دليل الفطرة أما دليل السمع فعلى هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وأما السمع فقد أعطانا أيضا أدلة تنقسم إلى خبر وطنة فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعطلا وفطر قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا هل هي تمثيل أو غير تمثيل فكيف الخروج من هذا المشكل فأما الأحاديث التي ذكرت وذكر أنها تشتبه هل هي تمثيل أو غير تمثيل فمنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤية وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة فمعنى مثالا مثال يتعلق بالرؤية ومثال يتعلق بالصورة وهذان الأمران من عقيدة أهل السنة ومما ينبغي أن يحرره المرء تحريرا تاما لأنك إن لم تحرر العقيدة الصحيحة في مسألة الصورة وفي هذا الجانب من جوانب العقيدة ربما بدعك متهور لا يدري خبيئة الحال بغي عليك أن تكون محررا لهذا الأمر صحيح أنه يمكن أن تكون معتقدا فيه اعتقادا صحيحا ولكنك لا تستطيع أن تعرف ولا أن تبين عن هذا المعتقد الذي انطوى عليه قلبك اللفظ لا يسعفك لغة العلم لا تساعدك فحينئذ يقع كثير من الشر أما حديث الرؤية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري ليلة التم لا تضامون في رؤيته من الضيم وهو الظلم يعني لن يرى بعضكم دون بعض بل تستوون من غير ضيم ولا ظلم بل تستوون كلكم في رؤيته تعالي وأما الرواية الأخرى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون بالفتح والضم مع تجديد المين وهو من الضم يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض ويقول أرنيه بل كل ينفرد برؤيته إذن لا خفاء لا خفاء فهذا هو ما تدل عليه الرواية سواء كانت من الضم أم كانت من الضيم لا خفاء إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته فيقول قائل هذا تمثيل يسبق إلى الذهن أنه كذلك فكيف نخرج من ذلك قال الشيخ الشارف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا إن الرؤية ستكون كالرؤية وليس المرئي كالمرئي هذا حل الإشكال رؤية كرؤية لا مرئي كمرئي رؤية كرؤية في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء فقال السائل الذي يورد الإشكال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون القمر ليلة البدري الكافل التشبيه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ونحن من قاعدتنا المؤمن بما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى فأجيب عن هذا الحديث هل هذا يفيد تمثيلاً أو لا يفيد قال الشيخ رحمه الله نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين الجواب الأول مجمل فهو فاعل وسار في جميع النظائر والثاني مفصل لكل ما يورد على حدة فأما الجواب المجمل فهو أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أبدا لأن الكل حق والحق لا يتعارض والكل من عند الله وما عند الله تعالى لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإن وقع ما يهم التعارض ففي فهمك فعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث والتدبر ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له وإما لسوء القصد والنية بحيث تستعرض ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم حينئذ التوفيق كأهل الزير الذين يتبعون المتشاب ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم رد ما تشابه إلى ما هو محكم لابد من الرد على هذا النحو لأن هذه هي طريق الراسخين في العلم قال تعالى وَالَّذِي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بتغاء الفتنة الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ هذا سبيل سَبِيلُ الزَّائغِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ما مَا منه مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وما يعلم يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيردون المتشابهة إلى المحكم كما بين ربنا تبارك وتعالى سبيل الراسخين في العلم وأنها تكون كذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويحملون المتشابهة على المحكم حتى يبقى النص كله محكم أنه إذا حمل المتشابه على المحكم صار وحين وحينئذ يبقى النص كله محكم فهذا هو الجواب المجمل في أمثال هذه الاعتراضات التي تورد والإشكالات التي تثار جواب مجمل فقل لا يمكن أن يقع التعارض أبدا بين الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله تبارك وتعالى. وتقول إن سبيل الراسخين في العلم هي أن يحملوا وأن يردوا المشتبه إلى المحكم وحينئذ يبقى النص كله محكم الجواب المخصص فأنه جيب عن كل نص بعينه فهذا النص الذي سيق وهو صحيح متفق على صحته من روايات جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر هذا ليس تشبيها للمرئ بالمرئ ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية ترون كما ترون سترون ربكم كما ترون كما ترون, ترون. كما ترون. تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي فالكاف في كما ترون القمر كما هذه الكاف داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية وتقدير الكلام كرؤياتكم القمر ليلة البدري إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر كرؤيتكم فهنا التشبيه للرؤيات بالرؤى وحين يكون التشبيه للرؤيات بالرؤيات لا للمرئي بالمرئي والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة لا التباس فيها كما ترون القمر ليلة البدري ليس دونه سحاب ولا غماء ولهذا أعقبه صلى الله عليه وسلم بطوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته بوايا فزال الإشكام الآن فهذا الإيراب مدفوع بهذا الحل بهذا الكلام أنه إذا قال هذا يثبت تمثيلا لربنا تبارك وتعالى نقول حاشا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه التمثيل بخلقه سبحانه وتعالى وأثبت لنفسه الكمالات وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يثبت تمثيل ربنا تبارك وتعالى بشيء مخلوقاته أبدا لماذا لأن ما صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى وأما سبيل أهل العلم فهو أنهم يحملون المتشابهة على المحكم لا يبقى النص كله محكما هذا هو الجواب المجرد ثم يقول هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي وانتهى الأمر ثم سيقا بعد ذلك نص آخر وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الشيخين إن الله خلق آدم على صورته حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. هذا هو الأساس الأول. نؤمن بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الإثبات في الإثبات والنفي في النفي. والأساس الثاني هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين ليس كمثله شيء هذا هو الأساس الثاني من الأسس الثلاثة الرئيسة في معتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفات هذا المعتقد يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة هي أننا نؤمن بما وردت به النصوص نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله تبارك وتعالى والصفاته إثباتا ونفيا والأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين والأساس الثالث هو خطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات هذا هو الأساس الثالث من الأسس الثلاثة التي عليها معتقد أهل السنة في باب اسماء الله تبارك وتعالى والصفات الثالث قطع الطمع هذا مهم قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات قطع الطمع عن إدراك الكيفية ولذلك أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى على هذا المعتقد أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية يثبتون المعنى ولكنهم يفوضون في الكيفية يفوضون الكيفية فهذا الحديث الذي معناه إن الله خلق آدم على صورته هذا متفق عليه من روايات أبي هريد والصورة مماثلة للأقرى إن الله خلق آدم على صورته والصورة تكون مماثلة للصورة إن الله خلق آدم على صورته وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمر صريحةً يعني نمرها صريحةً كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أإما الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى أو قد اهتدى سيا خلق الله آدم على صورته الصورة مماثلة للأخرى ولا يعقد صورة إلا مماثلة للأخرى هذا معلوم الصورة مماثلة للأخرى بلا محال ولا يعقد صورة إلا مماثلة للأخرى يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة وتخرج الرسالة ويقال هذه صورة هذا هذه صورة هذا تقوم بتصويرها في الآلة فتخرجها تقول هذه صورة هذا ولا فرق بين الحروف والكلمات فالصورة مطابقة للصورة والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام أعلموا أصدقوا وأنصحوا وأبصحوا الخلق صلى الله عليه وسلم هذا هو الإشكال هذا ما سيق من الإشكال يقول إن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفات ويجب علينا أن نؤمن بالصفات ربنا تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك نمفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا إن الله قلق آدم على صورة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصورة لابد أن يكون فيها تماف فما هذا الجواب مجمل ومفصل المجمل أن تقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء. فإن يسر الله لك الجمع تجمع وإلا لم يتسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. سبيل الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم حتى يصير كل محكما. عقيدتنا أن الله لا مثيل له وبهذا نسلم أمام الله عز وجل هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والكل حق ولا يمكن أن يكذب بعضه وبعضه لأنه كله خير وليس حكما هذا كله خبر وليس حكما فينسخ إخبار هذا خبر فلا يمكن أن ينسخ القبر وأما الحكم فيمكن أن ينسخ. هذا كله خبر وليس حكما حتى ينسف فإذا هذا نفي للمماثلة وهذا إثمات للصور فقل إن الله ليس كمثله شيء وإن الله خلق آدم على صورة فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت وهذا هو غاية ما تستطيع هذا هو الجواب المجمل وأما الجواب المفصل فالجد من العودة والنظر في ما قد ورد وسيقى يستشكن به إن الله خلق آدم على صورته قال الشيخ الشريح رحمه الله تعالى نقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر هذا متفق عليه فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ يعني هذا التمثيل يكون منطبقا؟ يعني هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرات تدخل الجنة على صورة القمر على صورة القمر على هيئة القمر في ليلة التم، فهل الجامع جامع من كل وجه لأن لدينا تشبيها هنا بأركان مشبه ومشبه به وجامع وهو وجه الشبه هو هذا الجامع دائما يبحث عنه هل يكون جامعا للصفات من أقطارها هل هذا الجامع جامع من كل وجه أم أنه نالك شيئا أنت الآن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر هل يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه من كل وجه يتعلق بالقمر أو هو من خصائصه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه على صورة القمر يعني لا من كل وجه فإن قلت بالأول يعني قلت إنهم يكونون عندما يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه فمقتضاه أنهم يدخلون الجنة وليس لهم أعين لأن القمر ليست له أعين وليست لهم آناف جمع أمف وليست لهم أفواه وإن شئت قلت دخل وهم أحجار لأن القمر كذلك وإن قلت بالثاني يعني يدخلون الجنة على صورة البشر لكن في الوضاعة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه من تلك الصفات على صورة القمر يعني لا من كل وجه لا على صورة القمر من كل وجه إن قلت بهذا زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه أن يكون مماثلا له من كل وجه الذي أورد الإشكال لما أتى بالحديث قال كما ندخل الورقة في الآلة ثم نخرج الصورة فإذا هي منطبقة تماما لانطباط بالأحرف والكلمات والسطور وغير ذلك الشيخ يقول هنا رحمه الله تعالى إن ذلك لا يلزم منه أن يكون الشيء إذا قيل إنه على صورة الشيء أن يكون مثله من كل وقت كما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول زمرة يدخلون الجنة يقولون على صورة القمر هل من كل وجه لا يقول بذلك عقل فإن قال بذلك أحد وقال بل يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه إذا بلا آلاف ولا أفواه ولا أعين أو يدخلون أحجار كما القمر فإن قلت لا بل في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء والإشراق والإنارة واستدارة الوجه وما أشبه من تلك الصفات التي يمكن أن تطلق على القمر فيقال حينئذ يزول الإشكال ويتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وقت قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن أبا فهمك وتقاصر عن هذا وقال فهمك أنا لا أفهم إلا أنه ممات قلنا الأمر لله هناك جواب آخر وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على صورته مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه مروحي ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءاً من روحه بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من داب التشريف كما تقول عباد الله فيشمل الكافر والمسلم والمؤمنة والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا محمد عبد الله فهذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله تعالى وصورها كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السجد لآدم والمصور آدم ثم صورناكم المصور هنا آدم عليه السلام إذن فآدم على صورة الله يعني أن الله والذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حساً ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه فتعيبه معنا فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله رب العالمين وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله وهذه كما قال الشيط رحمه الله فعال صورته الله فآدم على صورة الله يعني أندى الله والذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ له نظير كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله أن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل باين عنه فهو من المخلوقات فحينئذ يزول الإشكال فحينئذ يزول الإشكال ولكن إذا قال قائل أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني يعني على الصورة التي صوره الله رب العالمين عليها هذا هو المعنى الثاني المعنى الأول على صورته والشيخ رحمه الله تعالى عندما يتكلم هذا الكلام يقول إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه أن يكون مماثلا له من كل وجه سيشرح هذا بعد حين هذا هو الجواب الأول قال إن استعصى هذا على فهمك وأبى فهمك وتقاصر دون الوقوع على الغاية فحينئذ تقول صورة الله كما تقول ناقة الله وكما تقول بيت الله وعبد الله فإن الله تبارك وتعالى صور آدم عليه السلام والمصور في قوله تعالى وَلَقَدْ خلقناكم ثم صَوَّرْنَاكُمْ آدم عليه السلام فآدم على صورة الله يعني أن الله هو الذي صور على هذه الصور هذا هو الجواب الثاني أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني قال الشيخ المعنى الأول أسلم ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإن كان في العقل فالواجب حمل الكلام عليه. ما دامت اللغة لا تأباه ما دامت اللغة لا تأباه فينبغي علينا إذا أمكن أن يقبل عقلا واللغة لا تأباه فعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ كما قال الشيخ رحمه الله ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإن كان في العقل فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر يعني في ليلة التم فقال الشيخ رحمه الله تعالى فنحمل على الظاهر في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته تحمل الكلام هنا على ظاهره ويكون أسلم إذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها قال الشيخ رحمه الله تعالى قلنا إن الله عز وجل له وجل وله عين وله يد وله رجل عز وجل لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان لا يلزم أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء قال الشيخ من الشبه وفي النفس من هذا شيء بل نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدر المشترك فقط ولكن لا نقول فهناك شيء من الشبه ولكن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هناك القدر المشترك والفارق المميز فنقول هناك القدر المشترك لكنه ليس على سبيل مماثلة لوجود الفارق المميز كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المقلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل فأيما أولى هذا سؤال نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل فأيما أولى أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل قال الشيخ بالتمثيل أولى أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا وما أشهر وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن نعم لا أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن والله أعلم بما يريده من كلام فتكون موافقة القرآن هي الصواب فنعبر بنفي التمثيل وهكذا في كل مكان فإن موافقة النص في اللبض أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب هذا أولا يعني التمثيل أولى لأن القرآن عبر به وثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة يسمون أهل السنة مشبهة فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات هذه قاعدة مهمة وهي أنه ينبغي أن نراعي ما عليه مفاهيم القوم عندما نخاطب الناس وعندهم معتقدات في أشياء وعندهم استعمالات لبعض الألفاظ استعمالات في اللغة لبعض الأساليب وهذه الاستعمالات قد استقرت عندهم على معان بعينها لا يحيدون عنه فحينئذ ينبغي علينا أن نكون واضحين عند البيان كما قال الشيخ رحمه الله التشبيع عند بعض الناس يعني إثبات الصفات فمن أثبت الصفات قالوا عنه مشبه لا يقولون ممثل وإنما يقولون هذا مشبه ويقولون عن أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات هؤلاء مشبهة فإذا جئت أنت فقلت بنفي التشبيه يعني تعبر عن نفي التمثيل بنفي التشبيه وتحريد عن القرآن في تعبيره عن النفي بنفي التمثيل ليس كمثله, كمثله فنفي التمثيل ليس كمثله شيء الأول أن تأخذ بتعبير القرآن ولفظ القرآن فإن لم تأخذ فورطت القوم يسمون أهل السنة مشبه ويدعون أنهم يمثلون فمن أثبت الصفات عندهم فهو مشبه لا يقولون ممثل وإنما يقولون هذا مشبه فإذا قلت أنت بنفي التشبيه التشبيه عندهم هو إثبات الصفات فإذا قلت بنفي التشبيه فإنه يفهم حينئذ من كلامك أنك تقول بنفي الصفات بنفي الصفات إذا نفيت التشبيه كأنك نفيت الصفات لأنه لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات فإذا قلت أنت بنفي التشبيه كأنك تقول بنفي الصفات فصار أننا نقول له من غير إثبات الصفات فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسد وكذلك في جميع النبائة يعني عليك أن تراعي من تكلم فإذا كان هناك ما يوهم معنى فاسدا مما تتكلم به فعليك إما أن تحيد عنه وإما أن تقول ما تريد شارحا وموضحا فلهذا كان العدول عن التشبيه إلى التمثيل أولى له عبر به القرآن ولأنه عند الناس أو كثير من الناس يوهم معنى فاسد. وثالثا أن نفي التشبيه على الاطلاق غير صحيح لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع تشابه هذا أيضا في النفس منه حسيكاً بل نقول القدر المشترك ولا نقول تشبيه ولا نقول إنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهم اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع تشابه هذا يوهم معنى فاسد فعلى قاعدة الشيخ ينبغي أن نحيد عنه بل نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله القدر المشترك والقدر المشترك هذا نأتي بعقبه بما سماه الشيخ رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام بالفارق المميز فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما مثلا الوجود وهذا بعينه هو الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله وعبر عنه بالقدر المشترك جاء به الشيخ مثلا فقال الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق هذا نوع اشتراك قال الشيخ صالح رحمه الله ونوع تشابه هذا هو القدر المشترك لأن قولنا نوع تشابه يوهم معنى فاسدا عند كثير من الناس فلا نقول نوع تشابه ولا ما أشبه من هذه الأشياء التي توهم وإنما نقول كما قال شيخ الإسلام والمثال مثاله هذا هو الذي ضربه الشيخ مثلا رحمة الله عليه لكن فرق هذا هو الفارق المميز وهو تعبير شيخ الإسلام أيضا لكن فرق بين الوجودين وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن إذا نصير إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من القدر المشترك ولا نقول نوع تشابه ولا ما يوهم معنى فاسدا في كثير من الأذهان وإنما نقول بالقدر المشترك ثم نقول بالفارق المميز قال الشيخ صالح رحمه الله وكذلك السمع فيه اشتراك القدر المشترك الإنسان له سمع والقالق له سمع لكن بينهما فرق الفارق المميز لكن أصلا وجود السمع مشترك هو القدر المشترك فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشهال بل المجتمع المسلم الآن إذا قلنا بوجود التشبيه فإنه لا بد أن يأتي بلوعا من الفهم المغلوط بل ويصير فيه إشكال قال الشيخ رحمه الله تعالى وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه فإن قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل وهذا مر فالجواب الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل مثل أن تقول كيسية يد فلان كذا وكذا فأنت لم تقيدها بمماثل وأما في التمثيل فلا بد أن تأتي بما تقيد به ما ذكرت فتقول يد فلان كيد فلان أو مثل يد فلان مثل يد فلان فهذا كما ترى قد قيدت فيه الصفة المذكورة بمماثل كمثل يد فلان، وأما في التكيف فتقول كيفية يد فلان كلا وكذا، بغير تقييد بمماثل. وعلى هذا تقول كل ممثل مكيف ولا عكس، يعني وليس كل مكيف ممثل لأن المكيف يمكن أن يقول يد فلان ككيفية يد فلان كمثل يد فلان فهذا يكون ممثلا ومكيفا في آن ولكن المكيف أيضا يمكن أن يقول كيفية يد فلان كذا بغير تقييد بمماثل فلا يكون ممثلا إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا فهذا فرق الفرق الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة الكيفية تكون في الصفه والهياء، التمثيل يكون في ذلك وفي العدد كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني في العدد، فيكون من جميع الأقطار في مسألة التمثيل يعني يكون في الصفه وفي الهيئة وفي العدد وفي الشكل وغير ذلك هذا يكون كما ترى في التمثيل، وأما في الكيفية فلا يكون إلا في الصفه والهياء. هذا شرح قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير منهم الضمير في قوله يؤمنون المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الواجب هو الإيمان بالصفات الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف كما مر الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وفيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تنفيل فذكر أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ثم بين موقف أهل السنة من ذلك وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم فيثبتونها على حقيقتها يثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة فجمع الله تعالى الرد على الممثلة وعلى المعطلة في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله رحمه الله بل يؤمن أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا معنى الإيمان بأن الله ليس كمثله شيء لأنه قد مر في بيان معنى الإيمان أنه ليس مساويا للتصديق وإنما هو التصديق الذي يستلزم الإذعان التصديق الذي يستلزم الإذعان هذا هو الإيمان وقد ركز الشيخ الشارف رحمه الله تعالى على هذا تركيزا شديدا الإيمان التصديق الذي يستلزم القبول والإذعان فتصدق بالخبر وتمتثل للأمر وتجتنب له هذا هو الإيمان أي يقر أهل السنة بل يؤمنون يعني يقرون ويدعنون مصدقين بأن الله ليس كمثله شيء فما قال تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهنا نفى المماكنة ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيد ثم أثبت الكمال كما ترى نفى المماثلة وأثبت السمع والبصر نفى العيب بنفي المماثلة ثم أثبت الكمال لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال ولهذا يقال التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية بل تجد هذا النفي المقدم على الإثبات من نفي العيب قبل إثبات الكمال في كلمة التنحية لا إله إلا الله. هذا نفي وإثبات كما ترى. ما لكم من إلهين غيره؟ هذا نفي وإثبات. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يدفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهذه تخليه تتبعها التحليه. فلا بد من نفي العايب قبل إثبات الكمال. ولهذا يقال التخليه قبل التحليه. فنفي العيوب يبدأ به أولى ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكر في سياق النف فتفيد العمور ليس شيء مثله أبدا عز وجل أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل لأن مماثلة ناقص نقص بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصر فحينئذ تقول قد نقصت من قدر السيف لأن المفاضلة إذا طلبت بين الناقص والكامل تجعله ناقصا فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك فنقص الله عز وجل فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين لأن مماثلة المخلوق نقص عين لأن المخلوق ناقص ولأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا إلا إذا كان في مقام التحدي كما في قوله تعالى آه الله خير أما يشركون وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله فلا بد كما ذكر الشيخ الشارع رحمه الله تعالى من نفي العيب قبل إثبات الكمال وهذا ما دلت عليه الآيات العظيمة فالرد على الممثلة والرد على المعطلة على سواء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى سبحانه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الإمام شيخ الإسلام المصنف وأن يرحم الشيخ العلامة الشارح وأن يرحمنا جميعا برحمته التي وسع كل شيء إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين